فلينظر الإنسان مِمَّ خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر Fama leu min kwetu, wa naa cim. Wsmaa i zat rrjg, wa lrd zat scdg. Innuu